أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهمْ إلَى عذابِ السَّعيرِ وَمَنْ يُسلِمُ وجهَهُ إلَى اللهِ وَهُوَ مُحسنٌ فَقَدْ إستمسكَ بالعُروةِ الوثقاَ وإلَى اللهِ عاقبةُ الأمورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلا يحزن ككفهُ إلينا مرجعُهم فَنُنبئُهم ما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليغ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله